والارض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحبذ العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من بارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان؟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 فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منه اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 يكما تكذبان يعرف المجرمون بسيمائهم فيؤخذون بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟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 متكئين على فرش بطاء نها من وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ الجنتين دان فبأي آلَاءِ رَبِّكُمَا ربكما إِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يطمثهن إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانّ فَبِأَيِّ آلَاءِ ربكما تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ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 فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما عينا إلى الضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان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 ما خصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جاءن